الأستاذ بندر مشاركتك هذه هي من زي ما سمعت باللللل... بأنها حماسية يعني تصلح للمسيرات وتصلح للصح السؤال بي... لا،, لا. لا نكبة حماسية ما تصلح للشي <تصفيق> لا سمعت إن من قصيدك هذه ما شاء الله أنها جميلة جميلة يعني رغم أنها ونت أجمل الله وهي بالعامية طبعا نعم نعم بالله جلعة المية فمن وين استقيت هذه قصيدة حلوة استقيتها. والله هي من كلمات تكون سعد بن عقيل الشمدي. ما شاء الله ومن اختار لها اللحن والأداء. وال... والله اللحن سمعته يعني كثير من الشباب لكن لعنا نحور عليه الكلمات. طيب أنا سمعت قبل كذا يا سيد بندر نعم. لك مشاركة يعني قريبة من هذا النوع. هل ممكن تسمع تسمعنا إياها؟ شو مشاركة قريبة؟ السؤال غير واضح يعني ولا ليش؟ الآن ممكن نخذ مقطع بسيط من هذه الجديدة من القصيدة, القصيدة اللي بتشارك فيها بعد شوي. سميع. قلبي تولع على احبابه قلبي تولع على احبابه قلبي تولع على احبابه, أحبابه يرسل تغريد والحاني يرسل ترحيمي والوعد <تصفيق> جميل طيب في وحده ايوه برق الصيف هذه قديمه هذه قديمة. ممكن نسمع جزء منها ممكن نعطيك جزء منها فضل يا أَلَاهُ لَا لَهِ يَاللَّهِ يَاللَّهِ يَامِشِ مَا خَيْرٌ سَحَابَ بَارِقَ الصَّيْدِ هذا قديم ما شاء الله هذه بعد من الأشياء الجميلة صراحة و ما شاء الله يا أبو عبد الله تبارك الله يعني مشاركاتك من هذا النوع كانت جميلة صراحة و, و شاء الله الآن نخلي الجمهور أو المستمعين نتحفهم أكيد أكيد نتحفهم. نتحفهم نتحفهم لا نحتفهم <تصفيق> نتحفهم إن شاء الله مشاركتك تفضل يا أستاذ بندر تفضل يا أستاذ ونه يا الله <تصفيق> <فضل>. بسم الله يا <تصفيق> الله شباب السعوديين. قلبي تولى على احبابه قلبي تولع على احبابه قلبي تولع على حبابا قلبي تولع على احبابه يرسل تغاريدي والحاني يرسل تغاريدي والحاني دام الهوا فاتح بابا دام الهوا فاتح بابا دام الهوا فاتح بابا ما عاد لي الحزن ميداني ما عاد لي ميداني وليني قال يوم يا اصحابا يوم يا اصحابا يوم ما عاد يسال عن العالي ما عاد عن العالي يالله يا كتاب يا الله يا من ذلك تاب يا الله يا من ذلك تاب يا عالم السر وإعلاني يا عالم السر وإعلاني اغفر لنا الذنب وسبابا اغفر لنا الذنب وسبابا اغفر لنا الذنب وسبابا وابعدنا عن غاي شيطاني وابعدنا عن غاي شيطاني قوبيك ولا تولى ولا على احبابي قلبي تولى على احبابي يرسل تغريدي والحاني يرسل تغريدي والحنين يا من هوا فاتح بابا دام الهوى فاتح بابا دام الهوى بابا ما عادين الحين مداني ما عاد للحزن مداني واللي اليوم يا أصحابا والليلة اليوم يا أصحابا والليلة اليوم ما عاد يسأل عن العاني ما عاد عن العالي يا الله يا من ذنكتبع يا الله يا من ذنكتبع يا الله يا من السر واعلاني يا عالم السر اغفر لنا الذنب واسبابه اغفر لنا الذنب واسبابه اغفر لنا اسباب وابعدنا عن غي شيطاني وابعدنا عن غي شيطاني وابعدنا عن غي شيطاني وابعدنا عن غاي شيطاني وابعدنا عن غي شيطاني وابعدنا عن غي شيطاني